يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته واتقوا الموت الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساء به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله, اتقوا الله وقولوا قولا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 وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ايها الجمع الكريم المبارك ها قد مضى رمضان وها قد ذهبت ايامه العظيمه ولياليه الكريمه ونفحاته الطيبه التي غزت النفوس وملأتها عطرا وفرحا وسرورا ها قد رحلت هذه الأيام سريعا وما أسرع مرور الأيام كلها وما أسرع مرور الأيام الصالحات وما أسرع مرور أيام السعادة والفرح والخير على الناس وها هو عمرك أيها الإنسان يمر سريعا عام بعد عام بعد عام وها هي نعم الله عز وجل عليك تترى ورحماته عليك تتوالى ونفحاته سبحانه وتعالى تتجدد على عباده وفي كل عام تأتيك أمثال هذه الفرص الغاليات والنفحات العظيمات الطيبات ثم إذا بك تبقى ويفنى غيرك ويذهب اقرباؤك وأنت لا تزال حيا ويموت أصحابك وأحبابك ولا يزال في عمرك بقية إنها الفرص والمنح التي يمن الله عز وجل بها على عباده لعلهم يتوبون لعلهم يرجعون لعلهم يذكرون ولكن ويا للأسف يمضي رمضان وتذهب أيامه وكأن كثيراً من الناس ما كانوا يعبدون إلا شهراً ما كانوا يعبدون إلا موسما ما كانوا يعبدون إلا أيام الزمن حتى إذا ذهب الزمن عادوا إلى ما كانوا عليه من العصيان والمخالفات والمنكرات وكأنهم نسوا أن الله عز وجل حي لا يموت وأنه تبارك وتعالى مطلع عليهم رقيب على كل أحوالهم إن من المحزن جدا أن أدخل المسجد الآن فلا أجد إلا هذه الصفوف القليلة وقد كان هذا المسجد حتى آخر يوم من رمضان يمتلئ حتى خارج هذا المسجد فأين ذهب الناس؟ وما الذي جرى؟ وحتى في يوم الجمعة لا يزال الكثيرون ينتظرون قبل إقامة الصلاة بربع, بربع الساعه أو أكثر أو أقل حتى يملأ المسجد هكذا هو العهد الذي عاهدنا عليه ربنا ونحن في رمضان هذا هو الدمع الذي زرفناه من أجل وداع رمضان خوفا من أن يودعنا هذا الشهر الكريم اهكذا هو الوقوف الطويل الذي وقفه الناس بين يدي رب الناس كانهم يعاهدونه اننا اذا كنا وقفنا هذا الوقوف الطويل جدا واحتملناه فاولى بنا الا نضيع فريضه من الفرائض الا ونحن مصطفون لربنا في الصفوف الاولى اين هذا العهد واين الوفاء في أول جمعة بعد رمضان تتبين الحقائق المرة المؤلمة وإنا لله وإنا إليه راجعون ولذا أردت اليوم أن أواصل الحديثة في هذه السلسلة التي سميتها صيحة تحذير أردت أن أواصل هذا التحذير وأردت أن أواصل هذه الصيحات المخلصات الصادقات التي لا نريد بها إلا وجه الله عز وجل ونسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل إننا نصيح بأنفسنا ونصيح بإخواننا ونصيح بكل من يسمعون صيحة التحذير احذروا هذه الفتن التي حذركم الله منها وحذّركم رسول الله إياها صلى الله عليه وسلم وتحذيرنا اليوم هو تحذير من فتنة الدنيا الدنيا التي إذا حلت أو حلت وإذا جلت أو جلت وإذا كست أو كست وإذا أينعت نعت وكم من ملك فيها رفعت له علامات فلما علا مات إنها الدنيا التي لو دامت لغيرك ما وصلت إليك ولو كانت تدوم لأحد لكان الاولى أن تدوم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى المعاصي والذنوب كما هي انها الدنيا التي تغر اصحابها وتغر المفتونين بها فتنسيهم اخرتهم وتشغلهم بجمع الحطام من الحلال والحرام وفجاه اذا بالدنيا بعد ان تزينت وتجملت لهم اذا بها تخدعهم واذا بها تريهم سوء عاقبتهم واذا بهم يموتون حيارى خاسرين لا الدنيا ربحوا ولا الاخره ربحوا خسروا الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين إنها الدنيا التي تتزين لأصحابها في أجمل زينة وأجمل زخرف وأجمل بهرج والآخرة تنادي أهلها حذاري لا تفتنوا بهذه الدنيا إنما هي سراب سراب كذاب فلا تخدعنكم ولا تغرنكم ولكن المغرورين بالأموال والأولاد والنساء والفتن والشهرة والمال وجمع المال من حرام وحلال ولكن المفتونين باتباع الهوى واتباع الشهوات ظنوا أن الدنيا باقية لهم وأنها لا تفنى ولا تزول بل إن أحدهم يقول لئن رددت يقولها هكذا على سبيل الشك لا على سبيل اليقين إنه لو قدر أن أرجع أو أرد إلى ربي مرة أخرى لا لي خير من هذا المنقلب ولا لي خير من هذه الحياة ولا أجدن بدلا من الجنتين ثلاث جنان واربعا وخمسا وغير ذلك يظن انها باقيه له وفجاه اذا به يرى العواقب الوخيمه في دنياه قبل اخرته فيحرم حتى من نعيم الدنيا التي كان يتمتع بها ويعيش بين الناس ثليلا حسيرا كثيرا ليكون عبره لكل معتبر وايه لمن يريد أن يتدبر الآيات أن الدنيا لا تدوم لأحد لقد حذرنا ربنا تبارك وتعالى من الافتتان بهذه الدنيا في آيات كثيرة قال عز وجل وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وما الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون الحيوان الحياة الحقيقية حياة الدنيا وحياة الآخرة لا تكون إلا في الآخرة لمن أنعم الله عز وجل عليه بالحياة الحقيقية إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد زينة زائفة لا حقيقة لها بهرج كذاب لا معنى له ولا حقيقة ولا فائدة ولا جدوى لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم يتفاخر بعضكم على بعض بعشيرته أو قبيلته، أو ماله، أو جاهه ومنصبه، أو متع الحياة التي فتحت عليه، ثم إذا به فجأة يخسر ما كان به يفخر، لأن الدنيا لا تدوم لأحد، وتفاخر بينكم، وتكاثر في الأموال والأولاد، أينا يجمع من المال أكثر، واينا ولده وعشيرته أكثر وأكبر، ثم إذا بها لا فائدة منها كمثل غيث أعجب الكفار نباته غيث أعجب الكفار نباته مطر نزل هذا المطر فإذا به يعجب الكفار والزراع نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما بعدما أعجب الناس به وفتن به والكفار هنا هم الكفار حقيقة أو الكفار هم الزراع الذين زرعوا هذا النبات وفوجئوا بمنظره الجميل وإذا به قد نزل عليه الغيث فإذا به ينبت نباتا حسنا وفجأة إذا بهذا النبات يهيج فتره مصفرا ثم يصبح هذا النبات حطاما حطاما لم ينتفع به الزراع ولم ينتفع الكفار الكفار على معناها الحقيقي الكفار بالله رب العالمين لم ينتفعوا بشيء من الدنيا لانها صارت حطاما ويتكرر هذا المثل في القران اكثر من مره ليعلم الناس حقارة الدنيا ودناءتها وخستها وأنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة قال ربنا إنما مثل الحياة الدنيا كما انزلناه أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت يعني وتزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها ظن أهل هذه الدنيا أنها قد أصبحت مفتوحة لهم وأنها مهيئة لهم وأنه قد صار لهم فيها كل ما يريدون قد تزينت وتزخرفت وظنوا أنهم قادرون عليها بينما هم على هذه الحال متمتعين في لهو ولعب وغرور وكذب إذا بهذا الغرور والكذب يذهب كله هباء أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كان لم تغن بالأمس كأنها لم تكن موجودة أصلا كأن الناس لم يستمتعوا بها يوما كأنها لم تتزخرف ولم تتزين لهم ساعة واحدة ذهب كل شيء كأن لم تغن بالامس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون فأين الذين يتفكرون ويتكرر هذا المثل ايضا فيقول ربنا عز وجل واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح فتأمل إلى كلمتي أو إلى هذه الكلمات كان لم تغنى بالأمس ثم, ثم يكون حطاما فأصبح هشيما تذره الرياح كل ما تبنيه في هذه الدنيا من الغرور يتكسر وكل ما تبنيه في هذه الدنيا من الزينة والزخرف يصبح رمادا يصبح هشيما يصبح حطاما فعمل للآخرة ولا تعمل للدنيا فإن الحر الفطن هو الذي يعمل لما يبقى لا لما يفنى ولذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى كن من أبناء الآخرة ولا تكن من أبناء الدنيا فإن الابن يتبع الأم فكن تابعا لما يبقى لا لما يفنى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وابقى وحذرنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من الافتتان بحب الدنيا وشهواتها أشد تحذير في أحاديث كثيرة من كلام البشير النذير صلى الله عليه وآله وسلم ومثل لأصحابه الدنيا بصور قبيحة بشعة حتى يتأمل الإنسان مدى حقارة هذه الدنيا يمر صلى الله عليه وسلم مع أصحابه على جدي أسك ميت مقطوع الأذن وهو ميت أيضا فيقول لأصحابه من منكم يشتري هذا بدرهم قالوا يا رسول الله لو كان حيا لكان عيبا فيه أنه أسك فكيف وهو ميت فبين لهم صلى الله عليه وسلم قيمة الدنيا وما أحقرها وما أخسها عند المعتبرين فقال للدنيا أهون على الله من هذا عليكم للدنيا أهون على الله من هذا عليكم هذه الدنيا التي فتن بها كثير من الناس فشغلتهم عن عبادتهم وشغلتهم حتى عن الصلاة لرب العالمين يقضي أحدهم وقته كله في عمله أو في متجره أو في محله الذي يبيع فيه ويشتري حتى إذا كادت تقام الصلاة صلاة الجمعة تذكر أن هناك شيء اسمه جمعة فربما أغلق متجره وربما تركه مفتوحاً وأوقف عليه أحد الساقطين الذين لا يصلون قال حرس لي هذا المكان حتى أعود إليك وجاء لينقر هاتين الركعتين وكأنه يخادع ربه ثم رجع إلى ما كان فيه ونسي أن الله هو الرزاق وأنه عز وجل ذو القوة المتين فهو القادر على أن يهلك حرثه ونسله ولكنه عز وجل بعباده حليم غفور إنه كان حليما غفورا يبين عليه الصلاة والسلام أن هذه الدنيا لا تساوي عند الله شيئا وهؤلاء الكفار قد نالوا منها كل ما أرادوا وتمتعوا فيها بكل ما شاءوا من ذهب وفضة وأصناف الأموال ومن مناصب وجاه زائف ومن نساء وفتن وشهوات ومغريات ثم إذا بهم يأتون في الآخرة ليس لهم فيها أدنى نصيب قال صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضه ما سقى كافرا منها شربة ما ولكن لأنها لا تساوي فإن الكافر لم يسق من الماء فقط بل سقي من كل أصناف الدنيا شرابا ليجده في الآخرة سرابا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها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 إنه يريد الدنيا ويريد زينتها فلن يبخس شيئا من حظه في الدنيا لكن وما له في الآخرة من نصيب من كان يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن كان يريد الآخرة, من كان يريد الآخرة نؤته منها ومن أراد الحياة الدنيا وزينتها فإنما يوفى, الله يوفى لهم أعمالهم في هذه الدنيا ويأخذون ما يريدون من الزينة والبهجة والزخرف والمتاع الرخيص ثم إذا بهم في الآخرة خاسرين قد خسروا كل شيء وربما خسروا الدنيا والآخرة إن كثيرا من الناس أيها الاخوه يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل وقد حذر الله عز وجل من هذه الفتن التي يصبح فيها الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل ولا يزال صلى الله عليه وسلم يحذر أصحابه من فتنة الدنيا فيبين لهم أنها جميلة في مظهرها حلوة في رؤية الناس لها ولكن بلا جدوى إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء فاتقوا الدنيا اتقوا الدنيا التي تعج بالفتن وفتنة النساء إنما هي واحدة من فتن الدنيا الكثيرة فاتقوها واحذروها وها هو ذا يبين لأصحابه صلى الله عليه وسلم أنه لا يخاف عليهم فقرا ولا فاقة بل إنه يخاف عليهم عكس ذلك يخاف عليهم انفتاح الدنيا عليهم لأن انفتاح الدنيا على الناس يجر الناس إلى أن يتنافسوا فيما هو أكثر وإلى أن يغتروا بكثرة الأموال وإلى أن يظن كل واحد منهم أنه هو الأكثر مالا وهو الأكثر حظا وهو الذي لا بد أن يكون أنعم حظا في هذه الدنيا فإذا بهم يتنافسون ويتعادون وإذا بهم يتقاتلون من أجل الدنيا التي لا تدوم لأحد فيقول صلى الله عليه وآله وسلم ما الفقر أخشى عليكم والله ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى أن, تفت أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم هكذا يخاف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخاف علينا من ضيق العيش ولا, ولا من ضنك المعيشة وإنما يخاف علينا من انفتاح الدنيا وانبساطها علينا وكثرة الأموال والأولاد حولنا التي قد تلهينا عن ذكر ربنا وطاعة ربنا تبارك وتعالى ما الفقر أخشى عليكم؟ ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم ويبين لأصحابه صلى الله عليه وسلم أن الدنيا لا تساوي عنده هو شيئا كيف وهو رسول الله وقد عرف حقيقتها وقد عرف أنها غرارة خداعة غداره لا تدوم لأحد فيقول صلى الله عليه وسلم ما لي وللدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب استظل بشجره ثم راح وتركها هذه حقيقة الدنيا عند من عرف حقيقتها صلى الله عليه وآله وسلم فأين هؤلاء, أين هؤلاء المفتونون أين هؤلاء الذين يقيمون المعارك بينهم وبين إخوانهم من أجل أنهم لا يريدون أن يزداد أحد عليهم ولو بجنيه واحد أين هذا الذي لا يزال قاطعا لارحامه إلى اليوم من أجل لعاعة حقيره من الدنيا أين هذا الذي رضي لنفسه الخسران في الدنيا والآخرة فظلم أهله وظلم أولاده وظلم اخوانه واخواته وظلم إخوانه وأخواته وحرم الناس حقوقهم يظن أن هذه ان هذه الاموال ستبقى له فاذا هو قد خسر اخوه اخوانه وصله ارحامه في الدنيا وخسر في الاخره الخسران المبين ونال عاقبه الظالمين وما اوخم وما اشد وما اقبح عاقبه الظالمين عافانا الله واياكم من الظلم واهله ولقد ادرك اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حقيقه الدنيا وانها لا تساوي عند الله جناح بعوضه فكان احدهم اذا كان غنيا كثير الغنى يبذل من ماله كلما استطاع رجاء أن يعفو الله عز وجل عنه فهذا أبو بكر رضي الله عنه لا تساوي الدنيا عنده شيئا أي شيء ولم يفتنه أولاده ولم تفتنه أمواله وإنما ضحى بأولاده في سبيل الله عز وجل وسخرهم لخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم ماله أكثر من مرة ماله كله لا يبقي منه شيئا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يطمع فيما عند الله ويطمع في نعيم الآخرة الذي لا يفنى، لا في نعيم الدنيا الزائف الذي لا يبقى وهكذا عمر رضي الله عنه يضحي بماله وبنفسه ويضحي بكل ما يملك ابتغاء رضوان ربه تبارك وتعالى كان وهو أمير المؤمنين ينام كما ينام العبد ويأكل كما يأكل العبد ويشرب كما يشرب العبد يلبس الثوب المرقع بل ذكر أنه فتح بيت المقدس وهو يلبس ثوبا فيه سبع عشرة وقع أمير المؤمنين الذي تتسامع الدنيا كلها به فتخافه وتحذره بل أمير المؤمنين الذي إذا رآه الشيطان في طريق فارق الطريق وسار في طريق غيره فما بالكم بعمر الذي يخاف منه الشيطان أين تكون الدنيا في قلبه؟ أين تكون الدنيا في قلبه؟ وهو الذي يخاف على نفسه من أكلة يأكلها وشربة يشربها حين يقدم إليه الخبيص وهو طعام طيب ويذوق منه يقول أكل المسلمين يشبع من هذا في رحله فيقولون لا يا أمير المؤمنين قال فارفعوه لا حاجة لي فيه لا اكل منه حتى يشبع منه كل المسلمين في رحالهم إنه عمر بن الخطاب وهكذا سار في إثره ذو النورين متصلا بهذا الفضل وبهذا الحب للاخره والعمل للاخره هذا عثمان ذو النورين رضي الله عنه وارضاه الذي حارب فتن الدنيا حينما تكالبت عليه لما كان صاحب المال الكثير اشترى بئر رومه وجعلها كلها للمسلمين وجهز جيشا باكمله ليصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر ويقدم هذا الوسام الرفيع وهذه الجائزة الغالية لعثمان فيقول صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم يا له من وسام ويا لها من جائزة رفيعة وحينما اجتمع عليه المجرمون الخونة الغادرون الذين يخرجون على الحكام الصالحين لانهم يريدون ان يعيدوها جزعه الى الضلال والجهاله كما يريد خبثاء اليوم الذين يخرجون على حاكمنا المسلم لانهم لا يريدون ان يحكم هذه البلده رجل يقول لا اله الا الله محمد رسول الله وانما يريدون ان يحكمها كلب من كلاب الدنيا يقول لا اله الا امريكا ولا رب الا اسرائيل فقاتل الله هؤلاء الفجره واسال الله الا يمكن لهم ابدا لما اجتمع الغادرون ليقتلوا عثمان رضي الله عنه كان بوسعه ان يامر الصحابه ان يدافعوا عنه ولكنه اراد الا يبقى للدنيا في قلبه ادنى اثر حتى ولو ضحى بدمه قال لا لا احب ان يراق دم رجل مسلم في سببي ورضي ان يموت بل رضي ان يقتل والمصحف في يديه رضي الله عنه وارضاه ولما جاءت امراته لتدافع عنه لم تنل الدنيا من قلبه شيئا كان بوسعه ان يترك المراه تدافع تدافع عنه انه يموت ولكنه يريد ان يؤدب هو الدنيا الحقيرة ويقول لها نحن نسعى إلى جنة ولا نسعى إلى دنيا فلما أرادت امرأته نائلة أن تستره بشعرها من هؤلاء الأوغاد قال لا لدخولهم علي أهون عندي من حرمة شعرك فالبسي خمارك فأين هؤلاء أين هؤلاء الأوغاد كلاب الدنيا الذين عندهم استعداد أن يضحوا بأعراضهم ونسائهم في الأسواق حتى يأخذوا البضاعة الأكثر وحتى يساوموا يساومون بنسائهم حتى يأخذوا البضاعة الأكثر بالثمن الأقل إنني أسمع عما يحدث في هذه الأسواق الشيطانية من القبائح تأتي المرأة لتشتري هنا من هنا أو هناك وصاحب المكان لا يريد أن يبيع لها حتى ينال منها ما ينال يا له من كلب خبيث لا يريد إلا متاع الدنيا الرخيصة وزوج المرأة واقف أمامها واقف والآخر يضحكها ويداعبها وربما يغازلها وربما يفعل ويفعل وهذا الكلب الآخر الديوس واقف يرى ويسمع ولا يحدث شيئا لانه لا ياخذ البضاعه الاكثر بالثمن الاقل الا اذا جاءت امراته لتداعب صاحب المتجر الا قاتل الله الدياسه وقاتل الله انعدام الغيره وقاتل الله كلاب الدنيا الذين ماتت غيرتهم وماتت مرؤتهم وحسبنا الله ونعم الوكيل لقد أدرك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قيمة الدنيا وأنها لا تساوي عند الله جناح بعوضه هذه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها يضع لها عروة طعاما فيضع قصعة ويرفع أخرى فإذا بها رضي الله عنها تقلب وجهها إلى الحائط وتبكي فيقول عروه كدرت علينا فتقول رضي الله عنها لا والذي بعثه بالحق لا والذي بعثه بالحق ما راى المناخل من يوم بعثه الله حتى توفأ الله صلى الله عليه وسلم ما رأى المناخل هذا المنخل الذي تجعل فيه النخالة على جانب والدقيق الطيب في جانب آخر ليأكل الناس الدقيق الطيب لم يره النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وأنت ترفع لقصعة وتضع لأخرى كأنها تريد أن تقول ما كان هذا دب سيد الخلق وحبيب الحق مع الدنيا بل لقد كان يمر الهلال والهلالان والثلاثة اهله ولا يوقد في بيت رسول الله نار وهو أسعد الناس صلى الله عليه وسلم وإنما تكون السعادة بطاعة العزيز الغفار وهذا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يوضع أمامه الطعام الطيب بأصنافه المصنفة فيبكي رضي الله عنه حتى يترك الطعام فيسال ما يبكيك فيقول قتل مصعب بن عمير ولماذا ذكر مصعب تحديدا ستعلمون الان قتل مصعب بن عمير وما وجد له كفن يكفن به الا شيء ان غطى رجليه بدا راسه وان غطى راسه بدت رجلاه ثم بسطت علينا الدنيا نخشى هذا عبد الرحمن بن عوف يا اخواني أحد العشرة المبشرين بالجنة الذين بشرهم رسول الله يقول هذا يقول نخشى أن تكون عجلت لنا حسناتنا في الدنيا نخشى أن تكون عجلت لنا حسناتنا في الدنيا يخاف على نفسه رضي الله عنه فمن منا يخاف على نفسه يا إخواني لا تغرنكم الدنيا ولا تغرنكم أموالكم ولا تغرنكم أموالكم فإنها لا تدوم لأحد ولو دامت لغيرك ما وصلت إليك أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وعلى التابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين اما بعد ايها الاخوه الكرام فقد فتنا بالدنيا كثير كثير بل ما نجا من فتنتها الا القليل القليل نسال الله ان يجعلنا من هذا القليل الذي نجا من فتنه الدنيا ونجا من كاذب بهرجها وزائف زخرفها نسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء الذين نجاهم إن كثيرا من الناس فتنه ماله وغرته دنياه فأصابه ما أصابه من الدنيا لقد سمعتم قصة قارون وما كان من شأنه في جمع حطام الدنيا فلما ذكر بالآخرة وقيل له لا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك قال إنما اوتيته على علم عندي ولا يزال يغتر ولا يزال يفرح ويتبختر بماله الذي هو عطاء الله عز وجل له حتى أخذ الله عز وجل أخذه وماله ودنياه قال فخسفنا به وبداره الأرض وهذا صاحب الجنتين الذي تقرؤون, سو... تقرؤون قصته في سورة الكهف كان صاحب جنتين كلتاهما آتت أكلها وكان له مع ذلك ثمر والجنتان من نخيل وعنب والأسوار أس... سور هاتين الجنتين من نخل فما أكثر هذه النعم ولما ذكر بالله عز وجل تبطر وكذب وقال انما, إنما ورثت هذا المال او انما اوتيته على علم عندي او انما كذا ما اعطاني احد شيئا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا انه انكر البعث انكر قيام الساعه فانظروا كيف فتنته الدنيا حتى ظن انه خالد مخلد فيها إنك لتعجب لحال هؤلاء الذين يمسكون ويتولون المناصب في البلاد لماذا يظلمون بهذه الطريقة؟ لماذا يفجرون بهذه الطريقة؟ إنك لتعجب لرجل يتولى منصب الإفتاء أو يتولى مشيخة الأزهر وهو لا يزال إلى اليوم يعادي أهل الدين ويعادي أهل المنهج الحق ولا يريد أن تقام الشريعة ولا يزال إلى اليوم ينافق المنافقين ويكذب مع الكاذبين ما الذي يجعله يظن يفعل ذلك؟ إنه يظن أنه باق مخلد في الدنيا قال هذا البائس الخاسر قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة فكانت العاقبة أن يذهب ماله كله سدى وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها أنفق فيها الكثير حتى تصبح جنة حقيقية ويبقى له فيها الخلود قال الله وهي خاوية على عروشها خاوية ذهب كل شيء ما بقي له منها شيء على الإطلاق فإذا به يقول ندما وحسرة يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولا ينفعه الندم قد فات ما فات إن كثيرا من الناس أيها الاخوه قد فتن بحطام الدنيا حتى فارق المذهب الحق إلى المذهب الباطل إن كثيرا من الناس أيها الاخوه كان في يوم من الأيام عالماً أو قارئاً للقرآن أو داعياً إلى الله عز وجل فإذا به قد فتن بالدنيا وفتن بالمنصب حتى مات والعياذ بالله على غير الحق بل ربما مات على غير ملة الإسلام هذا رجل اسمه النعمان بن محمد فقيه مالكي من المغرب هذا الرجل كان من أهل السنة والجماعة ولكن أصابته فتنة الدنيا فإذا به يفتن بالباطنيين الروافض المجرمين وفجأة إذا به يعتنق هذا المذهب الباطني ويدافع عنه بل ويرد على مالك وأحمد والشافعي وعلى أهل السنة والجماعة فانظروا كيف خاب خاب وخسر بعد أن كان رجلا من علماء السنة أتاه أحد الناس العوام وقال أيها الشيخ أريد الدخول في المذهب الباطني فقال له وما يدفعك إلى هذا قال الذي دفع سيدي إلى هذا أنت السابق وأنا أريد أن أقتدي بك فقال هذا البائس الخاسر أدخلنا في, هواهم أدخلنا في هواهم حلواهم وأنت لماذا تفعل ذلك؟ فانظروا كيف فتن بالهوى وكيف دخل إلى هذه الهوة السحيقة حتى هوى فيها وترك دينه والعياذ بالله رب العالمين إنك لتعجب أو لا تعجب حين ترى انسانا قد فتنته الدنيا حتى عن دينه هذا هو البائس المجرم الخبيث الذي ما هو إلا كلب من كلاب الدنيا الذي يعوي هذه الأيام في مصر يريد خراب مصر سموه محمدا وهو مذمم سموه ابا حامد ولا نراه حامدا لربه عز وجل ولو كان حامدا لربه لحمده على نعمة الإسلام وعلى نعمة القرآن التي كان قد من الله عليه بها ولكنه لخيبته وخسرانه وخذلانه ولافتتانه بالدنيا نسي كل هذا لقد كان يقرا الناس القرآن في مسجد الحصري وكان يعطي الناس الإجازات في القراءات ولكن سبحان الله لكل شيء بوادره كانت البوادر تظهر من تحفيظه للنساء وحديثه مع النساء واختلاطه بالنساء حتى حدثني أحد الذين كانوا يحفظون عنده في أكتوبر أنه كان يجعل الرجال في مكان والنساء في مكان ويجلس هو مع النساء في مكان تحفيظهن فيا العجب انظروا كيف تكون العاقبة إذا بهذا المجرم الخبيث يتحول هذا التحول الذي ترونه اليوم وإذا به يجعل وده وحبه للعلمانيين والمنافقين بل وللنصارى ولا ندري كيف شأنه الآن أتنصر أم لم يتنصر بعد لا ندري لقد كون حزبا سماه حياة المصريين ثمانون بالمئة من هذا الحزب نصارى بل المجرمون الخبثاء من النصارى ليس النصارى العاديون الذين يعيشون حولنا ويعيشون معنا بل النصارى الخبثاء الذين يريدون خراب البلد ممن لهم تعامل بالخارج والداخل وهو يقول كنت أتمنى أن يكون هذا الحزب كله من النصارى إن هذا المجرم الذي يزور الكنيسة يوما من الأيام ولما صلب عليه ابوهم ابو الكفر والكفر اذا به يخرج فرحا مسرورا ويقول لقد باركني البابا لقد باركني ويجب على المسلمين ان يقدسوا اباء النصارى كما يقدسون الشيوخ عندهم اذا به يقول في تصريحات الأخيرة يجب ان تكون للاهرامات قداسة عند المسلمين أشد من المسجد الأقصى فانظروا ما الذي حوله هذا التحول وما الذي يجعله يخرج اليوم هذا, ال... هذا الكلب من كلاب الدنيا نعم إنهم كلاب الدنيا ألم تسمع إلى القرآن والله هذا ليس كلامنا إنما هو كلام القرآن قال الله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 ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون ها هو ذا قد خرج اليوم أو يريد أن يخرج اليوم ليفتن الناس عن أمرهم وليعود الضياع إلى البلد من جديد بعدما نحاول أن نسم رائحة الاستقرار مع هذا الحاكم المسلم الذي نسأل الله أن يوفقه ويؤيده بنصره هذا الوغد مذمم أبو حامد حيث لا حمد ولا شكر ولا حقيقة لهذا الاسم الكذاب هو يخرج اليوم ومن الذي يخرج معه ثلة من النصارى أحبابه ثلة من أحبابه النصارى الذين يريدون خراب البلد ومجموعة من الممثلات الفاجرات الداعرات نعم نعم هذا هو المسمى وقد خبطان البعض يوما حينما رميتهن بهذا المسمى فعجبت عجبا شديدا كيف لا يسمين دائرات وهن يخرجن في هذه الافلام التي يراها الناس ويستمعون اليها وينظرون اليها تخرج وهذا يقبلها وهذا يحضنها وهذا يضاجعها امام الناس جميعا هؤلاء هم الذين يخرجون اليوم ليحكموا في مصير مصر هؤلاء المجرمون الفسقة الفجر ومعهم الكفرة من النصارى يريدون أن يحكموا مصير مصر أيها الاخوه بحجة أنهم لا يريدون أن تبقى الدوله للإخوان ولا يريدون أخوانة الدولة بل هم لا يريدون أن يبقى الإسلام في الدولة أصلا إنها ثلة خبيثة مجرمة وجب على الناس أن يهجروها وأن يحذروها بل أن يحاربوها بل لو أمرنا ولي أمرنا بمقاتله هؤلاء لقاتلناهم طاعة لولي الأمر المسلم ولكن حسبنا الله ونعم الوكيل وإنما هي زوبعه خبيثة وتذهب بإذن الله سدا يا إخواني انتبهوا إلى مصر انتبهوا إلى مصر الحبيبة الغالية التي والله والله نحن نحبها أكثر من هؤلاء الفجار نحن نحبها أكثر منهم ولكننا نحب مصر المسلمة نحب مصر الآمنة المستقرة نحب مصر التي يحكمها رجل يوحد الله وينطق باسم الله ويتكلم باسم الله هذا ما يغيظ هؤلاء الأوغاد لا يريدون أن يذكر الله وإذا ذكر الله وحده إشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون إن هؤلاء يأتيهم تمويل من الخارج والداخل إن هذا المجرم الخبيث هذا المذمم هو الذي ذهب إلى لبنان يوما من الأيام ومدح هذا الرجل النصراني جعجع الذي فعل الافاعيل بالمسلمين وهو الذي يتواصل مع الامريكان بطرق أو أخرى كما يذكر من يذكر يجمع منهم الأموال وقد وعدوه بأنه إذا جمع مئة ألف أو مئتي ألف بأنهم سيساعدونه في الوقت المناسب ويتدخلون تدخلا أجنبيا بحجة حماية الأقليات في مصر وهم لا يريدون إلا خراب مصر فأقول لا يخرجن مع هؤلاء الفجار أحد ولا تمكنوهم من مصر ولا تمكنوهم من كنوز مصر ولا تمكنوهم من خيرات مصر لا تمكنوهم لأنهم لا يريدون أن تقام الشريعة بل ولا يريدون أن يعيش الناس حياة آمنة بل يريدون أن تعود البلد إلى عصبة معينة من عشرة أو عشرين أو مئة يقسمون البلد كلها وتبقى الملايين جائعة فقيرة كما هي فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا مكن الله لهؤلاء الأوغاد ولا مكن الله لهؤلاء الخبثاء واسال الله عز وجل أن يجعل حركتهم هذه وبالا عليهم وأن تكون بداية النهايه لهم إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه هكذا تفعل الدنيا باهلها ايها الاخوه اذا فتنتهم بالمال وفتنتهم بالجاه تنسيهم القران وتنسيهم الذكر وتنسيهم الاسلام وتنسيهم منهج اهل السنه والجماعه وتنسيهم الله فيموتون عبيدا للدنيا لا عبيدا لله فحذاري ثم حذاري ثم حذاري من فتنه الدنيا هي الدنيا تقول لمن عليها حذاري حذاري من قتلي وفتكي ولا يغرركم حسن ابتسامي فقولي مضحك والفعل مبكي وقال الله وإياكم شر الدنيا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من ذكها أنت وليها ومولاها اللهم هيئ لمصر اللهم هيئ لمصر البطانه الراشده الصالحه التي تقيم الحق والعدل ونجنا اللهم من عصمة السوء وطغمه السوء اللهم عليك بهؤلاء المنافقين اللهم أخرس السنه الفتنة في مصر اللهم اخرس السنه الفتنه في مصر اللهم اجعل ما يفعلونه وبالا عليهم اللهم اجعل ما يفعلونه لافساد هذه البلاد وبالا عليهم اللهم انا نسالك يا ذا الجلال والاكرام ان توفق عبدك محمد مرسي اللهم وفق عبدك محمد مرسي وايده بنصر من عندك وادحر هؤلاء الخبثاء المنافقين ولا تجعل لهم علينا ولا على مصرنا سبيلا اللهم ادحرهم دحرا واسحقهم سحقا ودمرهم تدميرا ومزقهم كل ممزق يا رب العالمين اللهم نصرك الذي وعدت وانت خير الناصرين اللهم انصر اخواننا المستضعفين في سوريا اللهم انصر المستضعفين من اهل السنه في سوريا اللهم اجبر كسرهم اللهم اجبر كسرهم وعجل فرجهم وعجل نصرهم وأرنا ايه في عدوهم اللهم اسحق عدوهم اللهم دمر هذا الطاغوت المجرم واعوانه وانصاره يا رب العالمين اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في بورما اللهم انصرهم على أعدائهم الكافرين اللهم مكن لهم ولا تمكن لهؤلاء الفجرة الظالمين اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم لا تجعل للشيطان علينا سبيلا ولا تجعل لفتن الدنيا علينا سبيلا اللهم انا نعوذ بك أن نفتن عن ديننا بدنيانا نعوذ بك اللهم أن نفتن عن ديننا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين أنت حسبنا ونعم الوكيل وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم ونفعني الله واياكم بما سمعتم ولا تنسوا مسجدكم من بذلكم وجودكم جاد الله عليكم والحمد لله رب العالمين واقم الصلاة